الحمد لله الكبير المتعال قسم بين الخلق معيشتهم وأنعم على من شاء بما شاء من الأموال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يتقبل الصدقة من الحلال وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من أنفق في سبيل الله فكان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر ولا الإطلال صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه والآل أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى فإن أجسادكم على النار لا تقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا عباد الله أن الصوم طريق للتقوى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عباد الله إن الله جعل, ما جعل المال قياما للحياة يقول الله عز وجل ولا تؤتس فهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وجعل الله عز وجل في المال حقا هو الزكاة فرضا والصدقة فضلا والزكاة والصدقة يا عباد الله ظاهرها أنها أخذ من المال وحقيقتها أنها بركة وإضافة إلى المال الزكاة والصدقة ظاهرها أنها نقص من المال وحقيقتها أنها بركة وزيادة في المال يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقفت صدقة من مال ويقول صلى الله عليه وسلم لا ينقص المال من الصدقة فتصدقوا الزكاة يا عباد الله والصدقة إذا فعلها المؤمن في يومه فإنه يدخل في دعاء الملك بأن يخلف الله عليه خيرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد الا وينزل ملكان ان الا وينزل ملكان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم اعط ممسكا تلفا يقول العلماء ينبغي للمؤمن الناصح لنفسه أن يتصدق في كل يوم ولو بالقليل ليدخل في دعاء الملك ليدخل في دعاء الملك له بالخلف ويسلم من دعاء الاخر المسلم يا عباد الله اذا زكى ماله بقي له خير المال وذهب عنه شره فكل من يكتسب مالا يكون فيه خير وشر فإذا زكاه المسلم ذهب الشر وبقي الخير يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره وفي رواية إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شراه والمسلم يا عباد الله إذا زكى أو تصدق في سبيل الله ينفق الله عليه أما إن أمسك ماله عن خلق الله فإن الله يمسك عنه فضله فمن ذا الذي يرزقه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله عنها ارضخي ولا توكي فيوكي الله عليك أي تصدقي بالقليل ولا تمنع الصدقة فيمنع الله عنك فضلا الصدقة يا عباد الله برهان للمسلم أنه يقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه بل من عباد الله من تزكو نفسه حتى تصبح تحب ما يحبه الله وبرهان له أنه سليم من البخل والشح يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان الصدقة يا عباد الله تطفئ حر القبر وهي ظل لصاحبها يوم الحشر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ في على أهلها حر القبور وإنما يستضل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته الصدقة يا عباد الله تدفع عن الغني أن يكون فقيرا يوم القيامة فكم من غني في الدنيا كثير الأموال يكون فقيرا عند لقاء الكبير المتعال إلا من أنفق من ماله في سبيل الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وعقل فنفح فيه يمينه وشماله وأمامه ووراءه وعمل فيه خيرا وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الأخسرون ورب الكعبة قيل من هم يا رسول الله قال الأكترون أموالا الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله الصدقة يا عباد الله ينجى بها العبد من النار يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدق فإني رأيتكن أكثر أهل النار فضل الصدقة والزكاة يا عباد الله أوسع وأعظم وأكبر مما ذكرنا لكننا نذكر في الخطبة ما لا يشق على الناس عباد الله عباد الله إن باب الصدقة أوسع من باب الزكاة فيجوز للمسلم أن يتصدق على والديه إن كانا فقيرين وأن يهديهما إن كانا غنيين وذلك من الإنفاق في سبيل الله ويجوز للمسلم أن يتصدق على أولاده إن كانوا فقراء وأن يهديهم من ماله إن كانوا أغنياء ويجوز للمسلم أن يتصدق على أقاربه إن كانوا فقراء وأن يهديهم إن كانوا أغنياء والصدقة على الأقارب أعظم أجرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقه وعلى ذي الرحم تنتان صلة وصدقا ويجوز للمسلم أن يتصدق على جيرانه إن كانوا فقراء وأن يهديهم إن كانوا أغنياء أما الزكاة فإن أهلها محددون ومعروفون ولا يجوز أن تعطى الزكاة لغيرهم يقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم والفقير يا عباد الله هو من لا يجد شيئا من القوت والمسكين من يجد بعض القوت لكنه لا يجد تماما فالداخل عليه أقل من المطلوب منه فقد يكون الموظف مسكينا إذا كان راتبه لا يكفي لما هو مطلوب منه فهذا من أهل الزكاة واعلموا عباد الله أنه لا حظ للزكاة لا حظ في الزكاة لغنيٍ ولا لقوي مكتسب واعلموا أنه لا يجوز للمسلم أن يدفع زكاته على من يجب علي إلى من يجب عليه أن ينفق عليهم كوالديه وأولاده ونحو ذلك كما لا يجوز للمسلم أن يجامل بالزكاة أو يعطي العمال الذين عنده من أجل أن يزيدوا في إتقان العمل أو من أجل أن يبقوا عنده أما إن كانوا فقراء أو متاكين فأعطاهم من أجل هذا فلا حرج ولا بأس عباد الله عباد الله إن شهر رمضان شهر كان تعظم فيه صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكم في رسولكم صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة كان رسول الله أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان فلرسول الله صلى الله عليه وسلم وحين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة عباد الله إن التسول لا ينبئ عن حقيقة الحاجة فكم من متسول هو من الأغنياء في الحقيقة وقد اكتشفت الجهات المسؤولة أنه قد يكون وراء التسول أمور خطيرة فلا تنهروا السائل عباد الله ولا تعطوا كل سائل واحرصوا على أن توصلوا الزكاة إلى أهلها والصدقة إلى مستحقيها إما أن تفعلوا ذلك بأنفسكم وإما أن توكلوا الجهات الموثوقة التي أنشأتها الدولة أو تشرف عليها الدولة لهذا الأمر فتصدقوا عباد الله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 أننا في دولة تخدم الإسلام والمسلمين ويتسمى ملكها بخادم الحرمين الشريفين في دولة تُعنى بكتاب الله وطباعته ونشره في دولة تُعنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقيقها ونشرها في دولة تُعنى باللغة العربية والمحافظة عليها في دولة تعنا ببيوت الله في داخل البلاد وخارجها كل هذا في ظل النعمة الكبرى نعمة التوحيد والجماعة والأخوة بيننا في دولة تعتني بالناس من المواطنين والمقيمين والزائرين وبالأمس يا عباد الله أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله الشاب الشجاع الخلوق أعلن إطلاق مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لتوسعة مسجدنا هذا مسجد قباء أكبر توسعة شهدها هذا المسجد حيث سيقفز المسجد في طاقته الاستيعابية من ثلاثة عشر الف مصلي الى تتة مصلي ويقفز في مساحته الاجمالية من خمسة متر مربع الى خمسين الف متر مربع مع تطوير المرافق حول المسجد وحل مشكلة المواقف وازدحام السيارات فشكر الله لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده هذا الاهتمام والإكرام ولله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا زاد الله دولتنا خيرا وألفتنا ألفة وجماعتنا قوة عباد الله عباد الله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 وارض اللهم عن صحابتي أجمعين وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وارض, عن وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الاكرمين اللهم اجعلنا ممن رضيت اقوالهم واعمالهم وقبلتها يا رب العالمين اللهم كما اكرمتنا ببلوغ شهر رمضان اكرمنا فيه بالصيام والقيام وتقبل منا يا رب العالمين اللهم أتمم علينا شهر رمضان ونحن في صحة وعافية وقوة وإيمان اللهم اجعل شهرنا شهر بركة وخير وعتق علينا وعلى آبائنا وأمهاتنا وأهلينا وذرياتنا وعلى المسلمين والمسلمات اللهم وأعده علينا أعواما عديدة ونحن من حال طيبة إلى حال أطيب يا رب العالمين إلهنا يا لطيف يا خبير يا عليم إنك أعلم بنا من أنفسنا وارحم بنا من امهاتنا اتيناك الى بيت من بيوتك نؤدي فريضه من فرائضك نرجو رحمتك وانا عذابك اللهم فارحمنا اجمعين اللهم فارحمنا اجمعين اللهم فارحمنا اجمعين اللهم امننا من عذابك اللهم امننا من عذابك اللهم أمنا من عذابك اللهم امنا من عذابك اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق من النار اللهم من علمته منا مهموما ففرج عنه همه ومن علمته منا مكروبا فنفس عنه كرباه ومن علمته منا مدينا فاقض عنه ديناه ومن علمته منا مشتاقا لأهله فاجعله يلتقي بهم يا رب العالمين اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا كما أكرمتنا بسكن المدينة أن ترزقنا الأدب فيها اللهم ارزقنا الأدب فيها اللهم ارزقنا الأدب فيها اللهم, الأدب فيها اللهم كما جمعتنا في المدينة في مسجد قبا إخوانا متجاورين اجمعنا ووالدينا وأهلينا وأحبابنا في الفردوس الأعلى مجاورين لحبيبنا وضرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم